أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاطفا من الريح فيغرقكم, فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا